بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا واخرج الواد وفي العنذ الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاق 114. فقب عليهم ربك سوط عذاب 115. إن ربك لذي المرصاد 116. فأما الإنسان إذا أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فَقَدَرَ عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا 114. بل لا تكرمون اليتيم 115. ولا تحاضون على طعام المسكين 116. وتأكلون التراث لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا 111. يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان